يذكر ان الامام الشافعي رؤى في منامه بعد موته فقالوا له يا امام الراي قال له ما صنع الله بك قال والله لقد غفر الله لي ورحمهني وزفني الى الجنه زفني وزفة. الى الجنه زف هذا النص وزففت او زفني الله الى الجنه زف قلت له بماذا قال بما كتبته في اول كتاب الرساله له كتاب الشافعي اسمه الرساله قال بما كتبته في اول كتابي في الرساله قال الرجل انتهت الرؤيا اول ما قام على وين على طول على مكتبته وجاء يبحث في كتاب الرساله للامام الشافعي قال ففتحت فنظرت فاذا مكتوب فيها اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص على ما ينفعك صلى الله عليه وسلم تبقى عليه بالصلاه تبقى عليه بالصلاه يا اخوان بعض الناس يقعدوا قدام الاخبار ساعتين وثلاثه واربعه جالس يحل ويطالع وينظر صلي على محمد عليه الصلاه والسلام ستكون من اكثر الناس قربا منه يوم القيامه صلى الله عليه وسلم